السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما زلنا مع عند العالمين صلى الله عليه وسلم وتضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني السلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلامة الله فضلت الشيخ يمكن توقفنا عند اللقاء السابق في قصة أبي الهيثم التيهان وزوجته وكيف تصرفت هذه المرأة في وصيتها لزوجها لما يعني وقفت عند قول المصطفى استوص به خيراً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 أن أنت سألت وقلت هل ده تصرف فريد من هذه المرأة يعني هذه المرأة كانت فريدة في هذا التصرف ولا ده كان تصرفا عاما في المجتمع آنذاك الذي لاحظته أنا من تتبعي لسيري القرن لسيري الصحابة مع النبي رعيل الأول نجيل الأول, الأول أن هذا كان سمة عامة عندهم لأنهم تأدبوا ب أدب القرآن وبتأديم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنا يعني ياردوا علي الآن قصتان تقريبا نفس المستوى العالي الرائع الكعب العالي ده في التصرف تصرف امرأة أبي الحيثة الموقف الأولاني موقف امرأة أبي الدحداح لما كان أبي الدحداح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 حاية طيب الدحداح كما ورد في بعض الوقت كان ستمائة نخلة ستمائة نخلة اولا معروف ان العرب كانوا يعيشون على الاسودين على التمر نعم اذا التمر هو البضاعة الرائجة نه. اللي هو اللي, اللي عنده تمر يعتبر مليونير يعني نه. وبضاعته متباعة قبل ما الطيب كمان وعنده ستمائة نخلة في بستان قال مالي عند ربي إن أقرطوه حائطي هذا؟ قال لك الجنة قال أشهدك أنني أقرط حائطي هذا ربي وبعدين تصرم المجلس وانصرف أبو الدحداح وكان البستان علي سور لم يدخل أبو الدحداح من باب البستان وقف على الباب وقال لها يا أم الدحداح أخرجي بأولادك فأني أقرضت حائطي هذا ربي، فسمع صوت المرأة من داخل وهي تقول ربح البيع يا أب الدحده. المرأة هي التي كانت تقول. هي اللي بتقول. نعم. ربح البيع لنبول إني أقرضت حائطي هذا ربي. كلام كالذي يقول إني استودعت هذه الوديعة ربي، الله. الذي لا تضيع عنده الوديع. يعني ما اللي تلوش مثلاً ليه عملت كذا وسبت للأولاد إيه ومستقبل للأولاد هيروح فين؟ طب كنت تتبرع بتلتو كنت تتبرع بربعه كنت تتبرع بنصفه مثلا لكن تتبرع بكله لم تقل له هذا إنما قالت ربح البيع يا أبا دحداح لأن الجيل الأول رباه والإيمان في مثل آخر الحقيقة أنا لما قرأته لأول مرة دمعت عيني لأ قرأته من قديم يعني من عشرين سنة مثلا أو كده دمعت عيني تو ما قرأته دا عند أبي داوود وأحمد وغيرهما بسرد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار في سهم ثابت ابن قيس ابن شما ابن شمس ثابت ابن قيس الروي المعروف اللي كان رفيع الصوت والكلم ده وقعت في سهمه يعني هم وزع الغنائم وقعت في من نصيبه.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 فدخلت فقالت يا رسول الله أنا جوائرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه ما هو كان سيد بن المصطلق نعم وقد وقع بي من البلاء ما تعلم كانت سيدة صارت أنا نعم وجئت أستعين بك على كتابتي وقد وقعت في سهم ثابت ابن قيس مش... ابن شماس نعم أنا عايز أقول هدي أضيف إضافة قبل ما كمل إن ثابت ابن قيس ابن شماس دي إمرأته أول مختلعة في الإسلام أول مختلعة في الإسلام إمرأة ثابت ابن قيس النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الباب من من البيت وعشان يصلي الفجر لا هو قدام الباب قال مالك قالت لا أنا ولا ثابت ابن قيس كل واحد مننا يروح من من سك تمام في مسجد ما أحمد قالت طبعا هي قالت له كما في الصحيح برضو لا أعيب عليه دينا ولا خلقاً لكنني أكره الكفرة لكنني أكره أن أكفر في الإسلام وكفر أنا العشير طب العشير ليه؟ في مستعمام أحمد في روايات في بعضها مقال وبعضها متماسك إنه كان قصيراً ولم يكن جميل مم. واخد بارك إزاي؟ ولم يكن جميلاً ف يعني حتى أن المرأة قالت كلمة يعني لا لا أعرج عليها الآن لكن أه. هو ده ثابت ابن قيس اللي هو ي الذي وقع هذه الجوائرية. المريحة في أنت في, في نصيبه إذا مده فقالت إني وقع بير من البلاء ما ترى وما ما تعلم وإن جيت وأستعين بك على كتابتي الكتابة إن تجيب فلوس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 لا. ليه؟ ما يجيش واحد يقول لي فين الشهود وفين الوالي وفين المشعرفيه ليه؟ لا،, لا. وأمرأة إن وهبت نفسها للنبي أراد نعم. النبي أن يستنكحها خالصة لا. لك لكن من دون مين. المؤمنين فهو النبي صحصان هو الوحيد في هذه الأمة اللي المرأة تروح تقول وهبت لك نفسي يأخذ بلا مهر نعم. غير بقى العك اللي حاصل في, في ما سموناه بالزواج العرفي هو زنا صريح في الجامعات وغيره تقول له والسينمات والأفلام بيوقروا هذا الكلام ويجيبوا شوية ولاد ساقط العدالة هم كمان مجرمين هم كمان يشاهدوا بعض على بعض واعتبروا هذا شهود وده والكلام خرج الخبر طبعا بين المستلق أسره اتغلبوا في الحرب نعم. فكل واحد من المسلمين اللي وقع تحت ايده راجل والوعد عده عده يسد والوعد عده عده يسد والكلام ده المهم صار ببن المصطلق كلهم ايه سبايا نعم مع المسلمين أول ما خرج الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صار زوجا لجوائرية قال الصحابة جميعا أصهار رسول الله يعني اللي إحنا واخدينهم تحت ايدنا دول صاروا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقوا كل من بأيديه من الأسر عشان صاروا الله أصهارا إزاي بتصير النبي وعبد عندي مثلا أو إنه يظل تحت تحت تحت يدي قالت عائشة فما أعلم مرأة كانت أكثر بركة على قومها منها لقد اعتق بهذا الزواج مئة نفس مئة نفس كانوا سبايا أعتقوا بهذا يعني شوف النهاردة يعني الصحابة نعم لما ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لواحد منهم أعتق حلو. أعتق نعم ولا لواحد لو منهم دول أصهاري لكن كان عندهم حس أنا شايف ده حس عالي جدا أني ما فيش حد قال لهم حاجة لا بالقول ولا بالإشارة ولا بالإيمان ولا بأي حاجة مجرد ما خرج الخبر قال لك أصهاروا الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقوا من بأيديهم من الأسرة نعم الصحابة كانوا كلهم كتب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 وإنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها فالمرأة وهكذا المرأة الصالحة إذا علمت لماذا خلقت وأن مذهبها كمذهب زوجها كلاهما إلى الآخرة يعيشون في الدنيا بإجسادهم وينظرون إلى الآخرة ببصائرهم البيت الذي هذا شأنه يستحيل يكون فيه خلاف يؤدي إلى تدمير البيت أو تشقيقه. No. لكن هو الإشكال ان كل إنسان له مذهب. No. لا يتمذهبون بمذهب القرآن والسنة. No. فعشان كده أنا بقول الربط ما بين الوالي وبين المرأة لأن no. المرأة أقرب الناس بضأنة إلى الرجل. No. ممكن أنا أخرج في الخارج كل الناس عم يمشي على إيدي وبتع ومولانا وبركة ومش عارف في الكلام ده وفي الوقت اللي تجد المرأة فيه بتحتقر الرجل. ليه؟ لأنه إذا خلى بمحارم الله نعم إذا قعد في بيته بيقعد يشوف الأفلام ويشوف المش عارف في الكندا مش هزبي يكون شيخ يعني لا. بمعنى شيخ لكن واحد على الأقل ظاهره الالتزام لا. لا فيش ما تشكوره يفوتهم وقد ممكن الدنيا تمشي أكثر من كده يعني زيقول ممكن يكون في أشياء قبيحة جدا هو يتعاطاها ويزعم أنها ممكن تمشي وتابعوا الكلام ده أو إنه ممكن يكون سيء العشرة جدا جدا يعني في بعض الناس اللي كان الناس يظنونها فيهم الفضل الكلام ده كان إذا امرأته أغضبته يذهب بها إلى اه دورة المية وحط راسها فيه الحلالله وتعالى بالله ويطلع عشان يعذي الناس ويبكي الناس والكلام ده ومولانا ويبوس على ايده والكلام ده نعم فانعايز اقول اللي يعرف مين حقيقة الرجل المرأة المرأة اللي هي البطانة اللي احنا نسميها أقرب الشيء إلى الإنسان اللي هي البطانة نعم اذا صرحت هذه البطانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صرحت هذه البطانة يبقى خلاص نعم. لأن البطانة لها أكبر التأثير على, على الإنسان مهما كان ذكياً وعبقرياً ويعني وم... يفهم كل شيء ولزيك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث ومن وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوءِ فقد وُقِيَ كَإِنِّ بِطَانَةَ السوء لا يمكن لأحدٍ أن ينجو منها إلا إذا أنجاه الله سبحانه وتعالى منها نعم. زي المرأة إذا الرجل يعني إذا نصبت شبكها على الرجل في أشرف من يوسف عليه السلام في زمنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نعم. قال وإلا تصرف عني كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ من الجاهلين، نعم. فاستغاث بالله عز وجل إني لا طاقة للرجل مهما بلغت مقاومته ورجولته أن يقف في هذا الموقف كما يعني بنفسه إلا أن يعينه الله سبحانه وتعالى فالبطانة أخطر شيء على الإنسان أي إنسان نعم. وهي أخطر بكثير جدا جدا على الحاكم لأن الحاكم مثل رأس العين يصدر قراراً ممكن يتلف الجماهير كلها نعم. بقرار فالحاكم ينبغي عليه أن يبحث عن أفضل بطانة نعم و... و... و... و... يكونون له كما كانت هذه المرأة لزوجها نعم كما كانت هذه المرأة لزوجها نعم إلى هذا الحد نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني على أن نتواصل في لقاءات أخرى أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي جزيكم الله خير ومفضلة الشيخ الله. دمتم جميعاً في أمان الله وحفظه. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته